118. 119. 111. 121. 122. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. وَقَلَّقَنَ لِلْإِنسَانِ نَاسٌ لَا نِمْرُونِ ثُمَّ جَعَلَ لَنَوْقُبَ فِي ضَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ قَلَّقَنَ لَنَوْقُبَ عَلَى فَتْنٍ فَقَلَّقَنَ لَعَلَى فَتْنٍ فَقَلَّقَنَ لَعَلَى فَتْنٍ فَقَلَّقَنَ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 ذا ظَلَمُنا فَوْلَقَقُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْغُلْفِ ضَالِّينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ وَشَرَقَتْ ثَقُلُ مِنْ طُورِ طُولِ سِنَاتٍ أَتَمَطَّبُتُمْ وَصِغِينَ آتِيٍ وَإِنَّ, وإن لَذَمٍ فِي الْأَعْرَافِ عَذَارٌ نُصِيرٌ مِنْ مَا فِي بُطُونِهَا وَلَذَمٌ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَلَذَمٌ فِيهَا مَنَافِعٌ مَا تَأْتُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ وعلى تَحْمِلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ وَمِنِّي مَا هَذَا إِلَّا فَشَرَمٌ مِنْكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَغَطَّلَ يُرِيدُ أَن يَتَغَطَّلَ عَلَيْهِمْ وَلَوْ شَاءَ رجل منه إنك فترتص به حتى أتعيه قال رب من صرمي بما كتبون فأوحينا إليه أن أسمع الملك بأعينا ووحينا فإذا جاء أمرنا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَإِنَّكَ لَإِنَّمَا تُنبئُهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لَا يُؤْمِنُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْ عَلَيَّ سَكِينَةً مِّنكَ وَانصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ لَنَأْقِرِي فَأَرْسَلْنَا بِهِمْ رَسُولًا من مِنْهُمْ أَنْعِظُهُمُ اللَّهَ مَا لَهُمْ مِنْ إِلَٰهٍ من غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَقَائِ الْآخِرَةِ وَأَخْرَجْنَا أَفلا هُمْ فِي الْحَيَاةِ الْيَمَامَةِ إلَّا بَشَرٌ مِنْكُمْ يَأْكُلُ من مِمَّا تَأْكُلُونَ يَأْكُلُونَ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَمُ من مِمَّا يَشْرَمُونَ وَلَئِنْ أَقَعَ بَشَرٌ من مِنْكُمْ إِنَّنَا إِلَى إن الْقَاسِيٍ أَيَعْدُمْ أَنَّمَا إِلَى إِبْدٌ وَنُّنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّذَلًا مُخْرَجُونَ هَيْتَا لَيْتَا لِنَا كُرَجُونَ إِنْ هِيَا إِلَّا حَيَانَا الدُّنْيَا لَهُمْتُ وَنَخْيَا وَمَا لَحْمَ مِنَبْعُدِينَ 111. وإذا رجل افترى على الله كذبا وما لأهم من, من منه 112. قال رب من صرحين ما تكتبون 113. قال عما قليل ليصبحتن لذين 114. فأخذتهم الصيحة بالحق وجعلناه بعد من القوم الظالمين، ثم أشأن من بعدهم قرون آخرين، ما تسبق منهم أمة أجلها وما يستأخرون، ثم أرسلنا رسولا تتح. كلما ج وَأَسْمَوْنُهَا كَذَبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثٍ فَبَعْدَ الْيَوْمِ الَّذِي لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ استكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنا أمن لبشرين إذننا وقومهما للعابدون ما فكانا من, فكان من الملنين ولو قد رأتينا موسى لكذا فلعنهم يهدون وَجَعَلْنَا مِنْ دُبُرِهِمْ رَمَادًا وَأُمَّهُمْ آيَةً وَهَاوَيْنَاهُم مِّنْ إِلَى رَبِّهِمْ دَارَ قَرَارٍ وَنَعِيمٍ يَا أَيُّهَا الضُّعَفَاءُ مِنَ الْقُلُوبِ مِنَ الطَّيْبَاتِ وَمَنْ ظَلَمَهَا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَبَّطَّلُ أَمْرُهُ بَيْنَ الْأَزْوَارَ كُلُّ حِصْنٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِيقٌ فَذَرُوهُمْ فِي غَضْرَةٍ حَتَّىٰ يَقْتَدُونَ أَنْ نَمَمَ الْضُرُونَ وَبَنِي نُسَارِعُ له له لَهُمْ مِنَ الْخَيْرَاتِ بَلَا يَشْكُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْرِقُونَ وَالَّذِينَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ ربهم لا نشرفون ولذين نتون ما آتوا وقفوهم وجدة أنهم, أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في القيران ووغلها لتكون ولا نكلف نفسنا إلا على وللذا بداعهم ينطق بالحق وهم لا يذلمون بل, بل قلوبهم في غفرة من هذا ولو الأعمال من دون ذلك ولو الأعمال إذا كانت آيات تطلع عليهم فكنتم على أعقاب تنبصون مستكبرين لهم سامراً تنجون أفلن ينذبر هول أحجاب أَلَمْ يَعْرِفُوا وَسُؤْلًا فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَكُونُونَ فِي جِدٍّ إِنَّ بَل لَّا آمَنُوا بِالْحَقِّ وَاكْتَرَهُوهُ مِنْ حَقِّ يَا رِهِينُونَ وَلَوْ مُبَى الْحَقُّ أَهْوَاءٌ أَوْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ بل أأيناهم بذكرهم فأم من ذكرهم معررون أم تسألهم خرجا فقرأ ربك خير فقرأ ربك خير وهو خير الظازين وإنك لندعون وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّرَاطِ لَنَابِذُونَ وَلَمْ نَرْحَمْهُمْ وَكَشَفْنَا عَنْهُمْ ضُرَّ لَنَدْعُو فِي ضَيَاعِهِمْ لَنَدْعُو فِي ضَيَاعِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ العذاب فما ستدانون ربهم وما ينذره حتى إذا تحمى عليهم. فَالَوَلِيَ أَنْشَأَ لَهُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَّ وَالْأَفْكَارَ قَلِيلًا مَا تَسْتَغْفِرُونَ وَهُوَ الَّذِي نَرَأَهُمْ مِنْ أَرْضٍ وَلَيْتُهُ تَشْهُونَ وَهُوَ الَّذِي يُرِيدُ وَيَمِيتُ وَلَوْ أَنَّا فِيهِ وَنَنَامُ فَلَا تَعْقِلُوا قال مثل ما قال الاولون قال اذا بثنا والقمنا ترابا وعظاما انا لما بعدون من الأرض ومن فيها إن كنت تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من غرض السَّمَاوَاتِ السبع ورق الْعَرْشِ العظيم لا يمد لشيء وهو يجير وانا جار عليه وهو ينجي ومن جار عليه كنت علمن سيقولون لرنا قلت اننا نسحبهم بن 119. وإنهم لكالبون 110. ما تقضى الله منه ولديه وما كان نعم والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب, رب إما من ترينني ما يوعدون رب, رب, رب فلا تجعلني بالقوم ظالمين وإنا رب على نفسهم نزلين. نحن أعلم, أعلم بما يحبون وقف رب أعلم, أعلم بك ينهم ذاك الشياطين وأعلم بك رب أن, أن يحبون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب مَفَتَّ مَوَازِينُ نُفُسَ أَنَاكَ الَّذِينَ قَصُرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ قَصُرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ إِنَّ قَالِبُهُمْ نَارٌ وَهُمْ Lay lay lay, وأن كنتم غير اللهين تتذمذمون تخريا حتى أنسى ذكرى حتى أنسى ذكرى وأنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم Tidak.